الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضرار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 بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبهتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم فأصبحوا في دارهم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى انهم وطال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف فكيفا دللنا مكا للسيئه من حسنه حتى عفوا ضالوا قدم الساء تقول فتحنا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ولم يهدل الذين يمثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناه بذلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص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 كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل كل ساخر أليم وجاء السحرة فرعون قال استعين <تصفيق> امدنا الصراط المستقيم السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لبكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسم تعلمون وقض عنا ايديكم في الأرض ليفسدوا في الأرض ويضعك وآلهتك قال سنقتل أبلاههم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يولي في الارض فينظر كيف تعمل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى لنا ربك ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت ان الرجز لنؤمنن لك, لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني انك we be وجا وزنا ببني إسرائيل البحر. فأنت يرسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساء